أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما لكم في المنافقين فئتين ہوں ادّو لوتنكم كما كان معروفاً فأن كنون نسوا طُلُوعُهُمْ حَيْثُ وَجًا تُمُوهُمْ عَلَاتًا تَأْخُذُ مِنْهُمْ عَلِيًّا وَلَا نَصِيرَا إِلَّا الَّذِينَ صدورهم أن يقاتلوكم أن يقاتلوا قومهم ولو شاء لَن يُقَاتِلُكُمُ وَعَنقَلَ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ فَمَنْ جَاءَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِ سَبِيلًا أمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإذا وَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ علي وَمَا ولی مل کو م يرير رقبت مؤمنه وديته مسلمه الى اهله وديته لَمَتُ إِلَى آلِهِ إِنَّ إِن يَصْدقُ فَإِن مِنْ فَتَحْرِيرِ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَبِيلِكُمْ فَنُؤْذِنُ فِيهِ تم سیوتا امل فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما ترمن ت وہاں بمبو لائن وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنَا تَبْتَرُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ مَغَانٍ كَثِيرَةٌ فذلِكَ قُنتُم مِنْ قَضلُوا فَمًَا النَّ اللهَّ عَلَكُ جگری دین درجے تین Quan في الأرض. قالوا ألن تكن أرض الله واسعة في الأ ay ت ك a ي si فعَ ان